ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرى أبو عم لتي إبراهيم إلا من س فيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين